بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل التاسع والثلاثون من التذكرة ومن قال هنا بما قالته طائفة من المتوسمه بالعلم المتسمة بالفقه والفهم على الزعم أن الجامد لا يفقه والحيوان غير الإنسان لا يعقل وإنما هو منزل في الحيوان ولسان حال في الجامد والنام وقال إن الله تعالى يقول في الضالين المكذبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ولو كان عندها عقل أو فهم ما نزل بالكافر الفاسق إلى درجتها في موضع التنقيص والتقصير والله سبحانه وتعالى قد وصفه بالموت والصمم في موضع التبصير والتذكير فقال ولا تسمع الصم الدعاء اذا واللوم مدبرين وقال أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي وأيضا صم بكم عمي فهم لا يرجعون قيل له ليس الأمر كما ذكرت ولا الحق على شيء مما زعمت وأنه ليس عليك من حيث الزعم ورؤية النفس في درجة العلم ابدا من الآية التي وقفت فيها إلى التي قبلها انشئت. فرجع فرجع بصرك في, في الذي رأيت تجده قد وصفهم عز وجل بالموت والصمم كما وصفهم بالعمى والبكم وليس في الحقيقة الظاهرة وليسوا في الحقيقة الظاهرة بموتى ولا صم ولا بعميان ولا بكم وإنما هم أموات بالعقول والأذهان على عصفة الإيمان وحياة دار الحيوان وصم عن كلمة الأحياء عمي عن النظر في مرآة وجوه الأخلاء كذلك وصف الانعام بضلال وليست في الحقيقة بضلال من حيث شرعتها وحكمتها ونستطيع أن نقول كذلك وصف الأنعام بضلال وليست في الحقيقة بضلال من حيث شرعتها وحكمتها إذا قرأناها بالتشديد متابع وإنما ذلك من حيث قد كنا وافقنا وكيف يكون ذلك والله سبحانه وتعالى يقول وما من دابه في الأرض إلى قوله سبحانه وتعالى يحشرون فوربك لنحشرنهم جما غفيرا ولنحاسبن حسابا يسيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وانه سبحانه وتعالى لا يسال الا عاقلا ولا يحاسب الا مفضولا وفاضلا وانما جعل لكل موجود من موجوداته في اشتات الخلائق واجناس العوالم دار دنيا ودار اخرى وجعل لهم افلاك وافاقا وظلما واضواء فكل, فكل في فلكه وأفقه بليله ونهاره وسمعه وبصره وعلمه وفهمه وهناك احتمال آخر بأن نقول وأفقى بليله ونهاره وسمعه وبصره وعلمه وفهمه وحاكم من عقله أو جهله وقائم بنحلته وحكمته وسنته وشرعته, وشرعته فأدنى وأعلى من الروحانية الأقصى إلى الجمادية الأقصى فالملائكة الروحانية في مصافها ترانا من, من حيث لا ترى وتعلم منها أكثر مما نعلم وإنها تشاهد. وإنها لتشاهد من نقصنا وقلة عقلنا في الموضع الذي يجب العلم به وإعمال العقل فيه ما تحكم به علينا أكثر مما نحكم به على الأنعام من قلة العقل وتحقيق المعرفة فمن نظر إلى الأنعام وجدها من حيث نحن لا من حيث فلكها وأفقها لا تسمع ولا تعقل إلا إلا ميزا إلا ميزا ميزا ما قدر ما تتسخر به وتتذلل طبعا فتلقن المراد منها من هذا الفن خاصة لا غير وأما ما نحن بسبيله من تصرفات وتعملات، فليس لها ذلك من حيث الفلكية التي أحازتها عنها والأفقية التي قطعتها منا، فهي في طروقاتنا ضلال وبتعملاتنا وأحوال تصرفاتنا جهال، وأما من حيث شرعتها وباطن رؤيتها فعارفة. عقال أو عقال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين أخذ الجمل القضم الذي أو القضم الذي ندى وانتنع بحائط بن النجار وغلب الخلق عن أخذه والوصول إليه حتى جاء صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلما مشى إليه وراه الجمل برك لديه وجعل يمر أو يمر بمشفره على الأرض بين يديه تذللا وتسخيرا فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هات الخطام فلما خطمه ورؤى الناس يعجبون منه رد رأسه إليهم فقال ألا تعجبون أو كما قال إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله غير عاص الجن والانس وثبت في الصحاح عن النبي وثبت في الصحاح عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال ما من دابه إلا وهي مصيخه بأذنها يوم الجمعة تنتظر قيام الساعة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة في الحاشية واحد حسن أحمد والدارمي وأبو نعيم في الدلائل وفيه الأصلح وهو صدوق اثنان صحيح أحمد وأبو داود والنسائي ثلاثه صحيح البخاري وأحمد وتابعه قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى خروجه مالك في موطئه وابن ماجة في سننه واللفظ له من حيث وعيد اللفظ له من حديث من حديث أبي سعيد الخدري وقد تقدم أن الميت يسمع صوته كل شيء إلا الإنسان وفي رواية إلا الثقلين والأخبار في هذا المعنى كثيرة قد أتينا على جملة منها في هذا الكتاب فكل حيوان وجماد محشور لما عنده محشور لما عنده من الإدراك والمشاهدة والحضور من حيث هي لا من حيث نحن قال الله سبحانه وتعالى وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْعُدْوِ وَالْأَصْحَالِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ عَزَّ مِن قائل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 هذا مجاز والله سبحانه وتعالى يقص الحق كما أخبر في كتابه إن الحكم إلا لله يقص الحق ومن نظر بنور الله سبحانه وتعالى جاز العين إلى المعنى وحل الرمز وفك المعما وهم إنما نظروا من حيثهم ومن حيث العقل البشري ولم ينظروا الحياة الفلكية من حيث هي فغابوا عن الحضور وجمدوا على القصور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور قلت هذا كله صحيح لحديث أبي سعيد الخدري المذكور وهو صحيح وكذلك حديث أبي هريرة في شهاده أعيد قلت وهذا قلت هذا كله صحيح لحديث أبي سعيد الخدري المذكور وهو صحيح وكذلك وكذلك حديث أبي هريرة في شهادة الأرض بما عمل عليها وهو صحيح وكذلك حديث أبي سعيد الخدري في شهادة المال صحيح وسيأتي وقد روى ليث بن ابي سليم عن عبد الرحمن بن مروان عن الهذيل عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عن ابي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه مروى بشاتين تنتطحان أنه انه مروى بشاتين تنتطحان فقال إن الله تعالى ليقضين يوم القيامة لهذه الجلحاء من هذه القرناء وذكر ابن وهب أخبرني ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا سالم الجيشاني حدثه أن ثابت بن طريف استأذن على أبي ذره فسمعه رافعا صوته يقول أما والله لولا يوم الخصومة لسؤتك قال ثابت فدخلت فقلت ما شأنك يا أبا ذر قال هذه قلت وما عليك إرأيتك تضربها قال والذي نفسي بيده أو نفس محمد بيده لتسألن الشاء لا لتسألن الشاء فيما نطحت صاحبتها ولا يسألنا الجماد فيما نكب أصبع الرجل أو كما قال وروي عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شاتين تنتطحان فقال يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان قلت لا يا رسول الله قال لكن الله يدري ويقضي بينهما يوم القيامة أخرجه أبو داود الطيالسي فقال حدثنا شعبه قال أخبرني الأماش قال سمعت منذر الثوري يحدث وعيد من عند أخرجه أبو داود الطيالسي فقال حدثنا شعبه قال أخبرني الأماش قال سمعت منذر الثوري يحدث عن أصحاب الله عن أبي ذر لفظه ومعناه وقال عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم وحشر الجن والإنس والدواب والوحوش قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن أحمد والطبراني في الأوسط كما في المجمع قال الهيثمي رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه ابن عائشة وهو ثقة إثنان حسن أبو داود الطيادسي متابع فإذا كان ذلك اليوم جعل الله القصاص بين الدواب حتى يقتص للشات الجماء من القرناء تنتطحها فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا فيراها الكافر فيقول يا ليتني كنت ترابا وذكر عبد الكريم الإمام أبو القاسم القشيري في التحبير لا فقال وفي خبر الوحوش والبهائم تحشر يوم القيامة فتسجد لله السجدة، فتقول الملائكة ليس هذا يوم ليس هذا يوم سجود هذا اليوم هذا يوم الثواب والعقاب وتقول البهائم هذا سجود شكر حيث لم يجعلنا لم يجعلنا العيد وتقول البهائم هذا سجود شكر حيث لم يجعلنا الله من بني آدم ويقال إن الملائكة تقول للبهائم لم يحشركم الله جل ثناؤه لثواب ولا لعقابه وإنما يحشركم تشهدون فضائح بني آدم ذكره القشيري في اسمه المقسط، في اسمه المقسط الجامع، وهذا قول, أو قول ثابت فتأمله، وهذا قول ثابت فتأمل فصل ظن بعض العلماء أن الصيام مختص بعامله له أجره لا يخذ منه شيء لمظلمة ظلمها متمسكا بقوله تعالى الصيام لي وأنا أجزي به وأحاديث هذا الباب ترد قوله وأن الحقوق تؤخذ من سائر الأعمال صياما كان أو غيره وقيل إن النوم إذا لم يكن معلوما لأحد ولا مكتوبا في الصحف هو الذي يستره الله ويخبئه عليه حتى يكون له جنة من العذاب فيطرحون أولئك عليه سيئاتهم فيذهبوا عنهم ويقيه الصوم فلا يضر أصحابها لزوالها عنهم ولا له لأن الصوم جنته قال القاضي أبو بكر ابن العربي في سراج المريدين وهو تأويل حسن إن شاء الله سبحانه وتعالى ولا تعارض والحمد لله باب أبو داود عن صفوان بن سلين عن عدة من أصحاب أو من ابناء أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن آبائهم عن آبائهم دنية عن عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه في حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة صححه أبو محمد عبد الحق باب في رضاء الله سبحانه وتعالى الخصوم يوم القيامة روينا في الأربعين وذكره وذكره ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم جالس إذ رأيته ضحك حتى بدت ثناياه فقيل له مما تضحك يا رسول الله قال رجلان من أمتي جثيا بين يدي ربي عز وجل فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي فقال الله تعالى عاط أخاك مظلمته فقال يا رب ما بقي من حسناتي شيء فقال يا رب فليحمل من أوزاري وفاضت عينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال ان ذلك اليوم لا يوم يحتاج الناس فيه الى أن تحمل عنهم أوزارهم ثم قال الله تعالى للطالب حقه ارفع بصرك فانظر الى الجنان فرفع بصره فرى ما اعجبه من الخير والنعمه فقال لمن هذا يا رب قبل المتابعه في الحاشيه 1 اسناده ضعيف ابن ابي الدنيا في الأهوال وفي سنده أبو المغيرة القواس مجهول إثنان حسن أبو داود والسلسلة الصحيحة للألباني ثلاثة متفق عليه رواه البخاري ومسلم متابع فقال لمن هذا يا رب فقال لمن أعطاني ثمنه قال ومن يملك ثمن ذلك قال أمت قال بما إذن قال بعفوك عن أخيك قال يا رب فإني قد عفوت عنه قال خذ بيد أخيك فأدخله الجنة ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال يجيء المؤمن يوم القيامة قد أخذه صاحب الدين فيقول ديني على هذا فيقول الله سبحانه وتعالى أنا أحق من قضى عن عبدي قال فيرضي هذا من دينه ويغفر لهذا وقال ابن أبي الدنيا وحدثني عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال بلغني أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى بعض أنبيائه أوحى إلى بعض أنبيائه بعين ما يتحمل المتحملون من أجلي وما يكابدون في طلب مرضاتي أتراني انسى لهم عملا كيف وأنا أرحم الراحمين بخلقي لو كنت معاجلا بالعقوبة أحدا أو كانت العقوبة من شأني لعاجلت بها القانطين من رحمتي ولو يرى عبادي المؤمنون كيف, كيف أستوهبهم مما ظلموه ثم أحكم لمن وهبهم بالخلد المقيم في جواري اذا متهموا فضلي وكرمي فصل قلت وهذا لبعض الناس ممن أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يعذبه بل يعفو عنه ويغفر له ويرضي عنه خصمه وقد يكون هذا في الظالمين الأوابين وهو قوله سبحانه وتعالى إنه كان للأوابين غفورا والأواب الذي أقلع عن الذنب فلم يعود إليه كذا تاوله أبو حامد وهو تأويل حسن أو يكون ذلك فيما يكون له خبيئة حسنة من عمل صالح يغفر الله له به ويرضي خصماءه كما تقدم وفاهر حديث أنس الخصوص بذينك الرجلين لقوله رجلان ولفظ التثنية لا يقتضي الجمع إلا ما روي في الحديث مثل المنافق كشات العابرة بين الغنمين خرجه مسلم وليس هذا موضعه ولو كان ذلك في جميع الناس ما دخل أحد النار وكذلك ما روية عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما روية عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينادي مناد من تحت العرش يوم القيامة يا أمة محمد أما كان لي وعيد أما ما كان لي قبلكم فقد وهبته لكم وبقيت التبعات فتواهبوها ودخلوا الجنة برحمتي ما دخل أحد النار وهذا واضح فتأمله في الحاشي واحد ضعيف ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بقوله عباد ضعيف وشيخه لا يعرف اثنان ضعيف الاسناد ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وفيه الوليد بن مروان مجهول ثلاثة ضعيف جدا ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأغلب الظن عندي أنه من الإسرائيليات أربعة صحيح مسلم خمسة موضوع قال العراقي رويناه في سباعيات أبي الأسعد القشيري وفيه الحسين بن داود البلخي قال عنه الخطيب كما في الميزان ليس ثقة انظر هامش الأحياء باب أول من يحاسب أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم روى ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون وفي رواية وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمضي غروا محجلين من آثار الوضوء فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده بمعناه وقد تقدم باب أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء وفي أول من يدعى للخصومة مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء أخرجه البخاري أيضا والنسائي وقال هذا حديث حسن صحيح وللنساء أيضا عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس الدماء وفي البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أنا أول من يجسو يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه الثلاثة من كفار قريش قال ابو ذر فيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم والخبر بهذا مشهور صحيح خرجه البخاري ومسلم وغيرهما وعن محمد بن كعب القرضي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال حدثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في طائفة من أصحابه فيكون أول ما يقطع بينهم في الدماء ويأتي كل قتيل قتل في سبيل الله فيأمر الله كل من قتل فيحمل رأسه وتشخب اوداجه دما، فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني فيقول الله تعالى له وهو أعلم ما قتلته فيقول ربي قتلته ربي قتلته لتكون العزة لي فيقول الله تعالى تعست ثم لا تبقى قتله إلا قتل بها ولا مظلم ظلمها إلا أخذ بها وكان في مشيئة الله سبحانه وتعالى وكان في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء رحمه في الحاشية واحد سبق تخريجه ورواه ابن ماجة ورواه ابن اثنان متفق عليه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي ثلاثة متفق عليه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري أربعة سبق تخريجه متابع خرجه الغيلاني أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم ابن غيلان عن أبي بكر محمد ابن عبد الله ابن إبراهيم ابن عبد الله البزار المعروف بالشافعي حدثنا أبو قلابة عبد الملك ابن محمد الرقاشي حدثنا أبو عاصن الضحاك عن مخلد حدثنا إسماعيل عيد عن حدثنا أبو قلابة عبد الملك ابن محمد الرقاشي حدثنا أبو عاصم الضحاك عن مخلد حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب وخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث نافع بن جبير ابن مطعم عن عبد الله بن عباس قال سمعت نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يأتي المقتول معلق رأسه بإحدى يديه متلببا مقاتله بيده الأخرى تشخب أو دما حتى يوقفاه فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى فيقول المقتول لله سبحانه هذا قتلني فيقول الله تعالى للقاتل تعست ويذهب به إلى النار وخرجه ابن المبارك موقوفا على عبد الله بن مسعود قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد, عن عبد الله فذكر معناه وخرجه ترمذي في جامعه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عمر بن دينار عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دماه يقول يا رب قتلني هذا حتى يدنيه من العرش قال هذا حديث حسن غريب مالك عياح يا سعيد عياح يا سعيد قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل المرء الصلاة فإن قبلت, فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله ولياذ بالله عز وجل ولياذ بالله عز وجل ولياذ بالله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى قلت وهذا الحديث وإن كان موقوفا منقوفا بلاغا فقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي مرفوعا بهذا المعنى نبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا عز وجل لملائكته انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريطته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. لفظ ابي داود وقال الترمذي حديث حسن غريب حديث حسن غريب وخرجه ابن معجد أيضا. صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.